كَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ قَرْنٍ فَنَادًا وَلَا تَحِينَ مَنَاصٍ وَعَجِبُوا أَنْ جَاءَهُمْ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 إن هذا إلا اختلاق أأنسل عليه الذكر من بيننا بل هم في شك من ذكري بل لمما يذوقوا عذاب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 وَإِنَّ لَهُ عِنْدَنَا لَزُلْفَاءَ وَحُسْنَ مَآبِ وَأَذْكُرْ عَبْدَنَا أَيُوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِي الشَّيْطَانُ بِنُصْبِ وَعْدٍ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 وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا فَاضْرِبْ بِهِ وَلَا تَحْنَثُ إِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ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 وَإِنَّهُمْ عندنا لمن المصطفين الاخيار واذكر اسماعيل و اليسع وذا الكفل وكل من الاخيار هذا ذكر للمتقين لحسن مآب جنات عدن مفتحة لهم الأبواب متكئين فيها يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب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 أستكبرت أم كنت من العالين قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين